بسم الله الرحمن الرحيم اقترب الناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا شَرٌّ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تَبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْمَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ, بل هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ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 وَصَدَقَ نَاهُمُ الْوَعْدُ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقنون وكم قصلنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون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 السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ له لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطن فيدمغه فإذا هو زاهق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 يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن يرفض وهم من خشيته مشفقون وَمَن يَقُل مِنْهُم إِنِّي إِلَّا هُم مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ لَجِزِّ كثروا أن السلاوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما.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 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا نَبْشَرُ بَشَرًا مِنْ قَبْرِهِ الْخُلْدُ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ الشر والخير فتنة وإلي لا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كن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 بلتأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولاهم ينظرون ولقد استهزأ برسول من قبلك فحق بالذين سخروا منهم فحق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون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 أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا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 فقال لآبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون قالوا وجدنا آبا ءانا لها عابدين قال لقد كنتم انتم رب السماوات والأرض الذي فطرهم وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون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 قال أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِّقُوهُ وَأَنصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأفسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَتَهُ وَكُلَّنَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَيْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخباء فإنهم كانوا قوم سوء فاسقين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 وَادَّاوَ ذُو سُلَيْمَانَ إِذْ يَعْقُوبُ مَا فِي الْحَرْثِ إِذ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ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 وإسماعيل وإدريس وذا الكفن كلهم من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنن إذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات الا الى فَسُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَبَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحِيَّ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَةَ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخِيَرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَابَ وَرَهَبًا وَكَانُونَنَا خَاسِرِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ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 الذين سدقت لهم من الحسن أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر